علاقات العراق بإيران قال وزير الخارجية العراقي إن هناك خلافا كبيرا بين العراق وإيران حول ترسيم الحدود البرية والبحرية وأوضح أن التصريحات الجارية بين الدولتين الجارتين لم تسوي التوترات القديمة بالرغم من تحسن العلاقات بينهما غير أن السفيرة الإيرانية ببغداد قال إن الفرق الفنية المسؤولة عن تنفيذ ترسيم تلك الحدود ستباشر أعمالها قريبا ونقلت وكالة رويترز عن الوزير العراقي في تصريحات لقناة الشرقية العراقية قوله لدينا مشكلات كبيرة جدا مع الجانب الإيراني في مسألة تثبيت وترسيم الحدود البرية والبحرية والنهرية لدينا مشكلات مع إيران في مسار شط العرب الذي انحرف عن مساره وأضاف حاولنا منذ مدة أن نقنع الجانب الإيرانية بضرورة وأهمية أن نبدأ بالتحرك معا لتفادي المشكلات التي ربما ينجم عنها مثل هذا الوضع المتوتر وكان الخلاف حول الحدود بين الدولتين والسيطرة على مجرى شط العرب المائي الاستراتيجي من الأسباب الرئيسية لاندلاع الحرب العراقية الإيرانية التي قتل فيها ما يقرب من مليون شخص بين عامي ألف وتسعمائة وثمانين وألف وتسعمائة وثمانية وثمانين ويربط شط العرب بين النهري دجلة والفرات ويصب في الخليج تحت ميناء البصرة العراقي وهو منفذ الشحن الوحيد للعراق وتحسنت العلاقات بين الدولتين بعد الإطاحة بالرئيس العراقي الراحل صدام حسين أثناء الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق عام 2003 لكن لا تزال بينهما توترات عديدة يرجع كثير منها إلى وجود القوات الأمريكية في العراق ودعمها لحكومة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، بينما تربط الدولتين علاقات تاريخية ودينية عميقة، ويفيد الملايين من الإيرانيين. إلى المزارات الإسلامية في العراق كل عام